بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه ثم ردّدناه أسفل سافلين.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 119. فما يكذبك بعض بالدين 110. أليس الله بأحكم الحاكمين 111. أليس الله بأحكم الحاكمين